الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة من أخرى وقدلا والله هو يا منكم موفرة والله واسع عليم الله